لا يَسْتَوِي أصحابُ النَّارِ وَأصحابُ الجَنَّةِ أصحابُ الجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا 118. خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 119. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم